ألا تعتذروا لنؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون ف يَحْلِفونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إذ قَلَِتُم إلَيْهِم لتعَارِضوا عَْنمْ فَأَرِضُوا عَنهُم إهُم عنهم رِجِس وَمَأوىهُم جَهَنَّ مُجَزَ أَنْ بِمَا كانَوا يَكْسِبون يَحْلِفونَ لَكُم للتَرضَو عَنْهُم.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 وَيَتَّقِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَتَفرْر قَم بَينَ المُؤمنِنينَ وَإِر صَادَلِّمَن حََدَ اللهَّه وَرَرسُولهُ مِن قَبل وَلَا يَحْلِفُ إِن أَرَدنَا إِلَّافَسْنَا وَلَّهُ يَشْهَدُ إهُ لَذِمُون لَا تَقُم فِيهِ أَبَدَ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ قائِرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا عَلَى شَفَا جُرُفٍ انْهَارٍ فَنَهَارَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْهُ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ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 وَالَّذِينَ عَنَاهُ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّا وَعَدَتْهُ وَعْدًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى, حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم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 إِنَّ لَهُمْ بِهِمْ رَأْفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حتى, حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا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 ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة وَلَا مَخْمَصَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يُغِيثُهُمُ الْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ دَئِلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ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 ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسنا ما كانوا ليجزيهم الله احسنا ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفركاف فَلَوْلَا نَثَر مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم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 فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام ذره او مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم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 وََّذينَ كَثَرُ لَمْ شَْرَابُ مِنْ حَممِ وَعذاَابٌُ أَلمُم بِمَاكَانوا وَعذاامٌ أَلمُم بِمكَانوا يَكفُرُونهَُّذ جَعَلَ الشَّمسَضِيَ أَْ وَالْقَمَرًا رَمْ وَقَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعَلَموا لِيَعْلَمَ مَنْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ بِاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لا ايات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذَرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضَرٍّ بَسَ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنُنذِرَكُمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ وَإِذَا أُتِيَتْهُم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ قَالَنَ لَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَتي بْقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلِهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ من تلقاء نفسي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 فَقَدْ إِلَيَّ بِتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّ لَهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ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 ما يشركون وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لفض بينهم لفض بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أمة ذِلا عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوا فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مستهم إذا لهم إِذَا أَرَاهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ الرُّسُلَ لَا يَكْتُمُونَ مَا تَنقُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا في طاب بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لان ان جئتنا من هذه لان ان جئتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلنما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 ذَبْتَ لَطْفُهُ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسن, للذين أحسن الحسنى وزيادة للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا مدى ولا يرهق وجوههم, وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والَّذينَ كَسَبُ السَّيئَاتِ جَزَ أُسَيئَةٍ بِمِثْ لِهَا وَتَررحَقُم ذِلَّ مَا لَهُم مِنَ اللَّ مِن عَاصِم كَأَنَّ مَا أُوشتُ جُهُم قِقًَا مِنَ الَّلِ لَائكَةُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَأَشْرَكَاءُكُمْ فزين لا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كننا ان كن عن عبادتكم لغافلين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 أَمَّ يَملِكُ السَّم وَالأَبَصَارَ وَمَي يُخْر الحَّ مِن الْ المَييتِ وَيُخرِرجِ وَيُخْرج الْ المَييتَ مِنَ الحَيّ وَمَدَبِّرُأَمْرُ فَسَقُونَ اللهَّ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُون فَذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُم الحَّ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 أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسره الندامة لما رأه العذاب وقضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 وَعِظَةً مِّن رَّبِّهِمْ وَشِفَاءً وَشِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ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 وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فَضْلُهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ ولا تعملون من عمل إلا هو لا عليكم شهودا إذ فيظون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين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 نَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا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 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قوم, يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَمُرْ عَلَيْكُمْ مَأْوَىكُمْ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ ثم مَا لَكُمْ أَنْ تَعَالَوْا عَلَيْكُمْ غَمّتًى ثُمَّ تَقْبِضُوا ثُمَّ تَقْبِضُوا إِلَيَّ وَلَا تُظْهِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَا هُوَ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وجعلناهم, وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ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 ثُمَّ دَعَوْتُهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا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 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ مَنْ مُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ عَلَخَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنَهُمْ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 مِسْوِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ قَالَا آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا من عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِإِسْرَائِيلَ مُلْكًا وَأَعْطَيْنَاهُمُ الصِّدْقَ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَكَّنَّاكُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 فَلول كََت قَرِْيَةٌ آممَنَ الثَّنَفَه إِمَنُهَا إِللاا قَوْمَيُونُ سَلََّا إِلَّا قَوْمَيون سَلََّا قوم آممَنوا كَشَفْنَ عَنْهُ ععَذاَابَ الْ الخِز فِي الحيةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُم وَمَتَعنَاهُم إلَاقِي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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ فَلَا تَعْبُدُوا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ, ولكن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي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 كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يمَتعكَُّ تَعَنْ فَسَنًا إِلَى أَجَلِم مُسَمََّ وَيُؤْتِ كَُّذِي فَبلم فَبُ لَ وَإِادَ وََّوْ فَإِن أَخَافُوا عَلَْكُ معذاابَ يَوْمِن